بجد بيك حبيت حالات وحسيتها شو بجد احساس جديد في كل عيد بتزيد غلوطة كهولة وكل مقصدين لبقى جميلة بس يا جميل الله عليك ما مخبيش عادي ما ياخذني إلا الموت إلا الموت وغيره ما يفرقنا معك كل العمر كله يا عسى يومي قبل يوم وعد مغيب عن عينك مغيب وعد مرخص فحبتنا حبيبي ساعة الفرقة أبيها آخرهم خبني إلا الموت، إلا الموت، ما يفرقنا مع كل عمرك إلا عسى يومي قبل يوم يقبل يومي، وعد ما غي بعين عينك، ما غي، وعد ما محبتنا حبيبي سعد. ابتسم صدقني ما هو بدي لا حسد يقدر يبعدنا انا وانت لو شوی يلا حفظ حب لي يلا ربي يا قوی ما غیر غير راسك انا روحي حبيبي وانا احبك حبيب عني انا من تروح تزيد الالم يجوح تخليني حيل نوح ارتاح انا بقربك شي تقول انت يا ميلون ما ادك عني ما يهون وانا لا لا اخون لاني انا احبك